aways早 March und behaviorsonderi では thumbnails allī ʿ/. 編曲 ṇaPar е ¿ analys from this, capacity》16 image as a 걸およそ goal card, which one,ichi is a현ir kraiqal Ṛda about nam sunday. La pra cariqatā sadece sair to be called, I trust is fundamental, is the directly known, وكان هذا المجلس في اليوم الثامس عشر من شهر صباحة لعام الرابع بعد رابع مئة للمجلة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التباعدة فقد آه تعرضنا آه المجلسين الأخيرين لشيء من كلام أبي إصحاق الحويني ومن أجل هذا أحب أن أستفيد شيئا ما فيما قد أشرنا إليه في هذه المجالس من المقالات التي تفوى بها الحويني في الجلسة أو الجلسات التي تمت بينهم وبين ارباب مدرسه الاردن نحو علي بن حسن عبد الحميد الحلبي وسليم الهلالي واولى حسن سلمان ومحمد موسى نصر الى اخر هؤلاء وهذه المقالات التي تفوى بها حوينيه هذه المجالس إنما أراد أن يقاعد بها قواعد بدعية لم تخرج هكذا عبثا منه وكما يأتي أن هذه القواعد إنما بها ينتصر لأصول أهل, أهل البدع من أحزاب المعاصرة وأن نقضها يكون بقواعد سلفية مبينها إن شاء الله هذه الجلسات بلا شك كان لها آثار سلبية على مئات بل قد يكون الألاف من الشباب المغرر المغرر بهم بسبب مجرسة أردن إن كان أمرهم قد بان وظهر عند البحثين عن الحق وعند الكثير من العقلان وبلا شك الحويني له عدة أصول بدعية فاسدة قد بيّنتها بتفصيل من خلال كتاب الحدود الفاصرة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القبضية الصرورية ومن خلاله ذكرت هذه الأصول البدعية التي خالف بها الحويني منهج السلف وذكرت له تسعة مخالفات رئيسا دار عليها أغلب الكتاب ومن خلالها بينت أصول هذه الفرقة فرقة الصرورية التي تفرعت عن القبية فما كان الحويني إلا مثالا فقط أو نموذجا لهذه الفرقة وألحقت في آخر الكتاب ملحقا كتبته بعد كنت قد انتهيت من الكتاب كله لما وصلتني مجالس, مجالس الأردن هذه فنقضت فيه هذه الرحلة الحوينية إلى الأردن و يعني نبدأ في هذا المجلس في القراءة من هذا الموضع ولعلنا نرجع بعد ذلك في بوقت اللاحق إلى الأصول البداية الأخرى التي أصلها الحويني والتي نقضناها من خلال هذا الكذاب ولكن الأصول التي أصلها في هذه المجالس هي كالسم فهي, فهي لها خطورة بمكان من أجل ذلك أحببت أن أبدأ بها وأن أبينها لأن لعل الأصول الأخرى القديمة له قد عرفت أو يعني الكثير منكم قد يكونوا عرفها وعرفها ردود العلماء عليها إن كان بلا شك في أمور من الدقائق تتعلق بها قد لا يفتن عليها البعض إلا من خلال التفصيل العلمي إلا من خلال التفصيل العلمي ولكني أحببت أن أبدأ هذه المجالس التي نحن ذكرنا وأشرنا إلى شيء من أصول البدعية في آخر مجلسين تذكرون هذا الأصل الذي ذكرنا في المجلس الأخير الذي قبله ما هو الأصل البدعي الذي أراد أن يؤصل له الحويني الذي أشرنا له في آخر مجلسين اتفضل يا خالد ذاك عدم الرد على المخالف وانه لا يرد احد احد على احد هذا اسقاف منه اطفال من علم الزحف والتاديب نبدا بالقران شاء الله وقد ذكرت هذا الملحق بدايه من الصفحة السادسة والستين بعد السبعمائة من كتاب الحدود الفاصلة والذي سميته بوقف معزيارة الحويني إلى الأردن الحمد لله طيبا طيبا الله عز وجل وقفت المعازيات حويني الى صرط الى الاردن الى الاردن يقيم بنورين زياره الى خلالها عده مجالس عده مجالس مع الدعاه هناك الذين يدعون السلفيه طبعا ليسوا سلفيين لكن نحن قلنا هذا فنزلنا على دعاويهم في ذاك الوقت اه لكن الان هم خرجوا عن المنهج السلفي ليس السلفيين والذين على راسهم دعاة المركز الالباني وكان الضوضاء والصريخ من هذه المدارس كما هو ظاهر رد اعتبار كل رد شرط التميمي واعتداد صريح ومبطل لدين ان اي كلمه تزييف صدرت ضده منهم منهم من غيره نعم سواء كانت صدرت في حق النبي ضده اغلم هذه المدرسه كانوا من قبل يطعنون في الحويني ويحذرون منه ولهم عبارات يفهم من التبديع لهم وكانوا يبدعونه نعم. نعم. وقد ذكرت انهم كانوا ملوك الساتور والمرجكون في المدينة والمتعصبون من أهل الأهوات يعتبرون هذا أصلاً لا مكفعة وصدق الله عز وجل في قوله وجعلنا بعضكم ببعضهم فتنة أتصبرون فكان ربك بصيراً ومن أغراض هذه الزيارات زيارة ريضا كما هو ظاهر من عبارات المضيفين التنهيد لتنصيب الحويرين الأبوى الكوفي أو قل الله الوحيم والزعيم القائد لدعوة السافية مع سعي الحديث على إسقاط الولاية العلمية عن الأمر حقا من أكامل العلماء الذين هم خير خلف لمن سبقهم من الأئمة ابن باذ والأباني وابن عثيمين رحم الله جميع وكأنهم قالوا بلسان هذه أهؤلاء العلماء نمن الله عليه دوننا في دعامه الدور الدعوه السلفيه وكذلك فتننا بعضهم ببعضا يقولون نيؤذى هذا لا ان الله عليه من بيننا اليس الله بعلم الشاكرين نعم كانوا قالوا هذه المقولة هذه المقولة التي ذكر الله جل والتي المشركون ولكنه شبه شبه هذه المقولة بما يأتي بيانه من المراوغات التي سعوا بها إلى إسقاط الولاية العلمية لأئمة المرهج التلفية في هذا الزمان وأن يلقوا الهيبة والجلال على رموزهم وكأنهم اختاروا الحوينية زعيما لهم كما يأتي من مقالاتهم التي يعني تمتلئ بالمداهنة والصم الزعاف أخار تعالى أن لهم نصب من الملك فإذا لا يؤتون الناس لقيرا أم يكسدون الناس على ما آتاهم الله من قضه فقد <تصفيق> آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملفا عظيم فالذي يؤتي الكتاب والحكمة هو الله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة هم يعني يظنون أن العلم هذا ملك لهم هم الذين يؤتونه لمن يشاءون وينزعونهم من يشاءون هذا من جهلهم فالعلم علم الكتاب والسنة ها؟ الله عز وجل يهبوه لمن يشاء من يرد الله بيخير يفقه في الدين فالإمامة في الدين من الله عز وجل هو الذي يعطيها لمن أراد سبحانه والإمامة في الدين لا تقاص لا بجاه ولا بمال ولا بوجاهة وشهرة كما يأتي من عبارات هؤلاء أنهم أرادوا إعطاء الولاية العلمية لما حصلهم من إيش من شهرة لا تبني عنه هذه الشهرة وهذه الوجاهة التي حصلها لأنه لا تنالذي الإمامة في الدين الإمامة في الدين لا تكون عن طريق شهرة ووجاهة لما تكون عن طريق الصبر واليقين والعمل بشراءها لا متصحيح الاعتقاد فالشاهد أن هؤلاء أرادوا أن يضادوا سنن الله عز وجل ولذلك تجد أنهم يتخبطون وأن معه أن من معهم يتخبطون حتى الآن في هذه الفتن لأنهم قد غدموا التوفيق من الله عز وجل وقد باتت المسافات بيننا في هذا المجلس ولك انك فهم وقائعه لتدرك هذا التميد السلفي من علم قال احد القاضين <سؤال> اقول <سؤال> ان بحاجه الى <سؤال> اهل الحلول في دعوه يجمع دعوه تقيه الحرم ودعوه السلفيه كان مصيبه على دعوه السلفيه فالشيخ النغاز والشيخ النعتيمين مرجع نحن لا نقر بإمارة ولا بيع لكن وجود الضمس الذي تدور حوله حول الزقع حوله الرحى تدور حول الزقع علمه الشباب التابعة هذا الآن تفقق من الشديد وأصبح وأصبح الدعوة وأصبح الدعوة يقودها أطلافه كل واحد كل واحد شبال على خط على خط خاص مضيح للآخر هذا كلامه أحد الحاضرين من مدرسة الأردن ويعني الكلام يدل على يعني مدى الانحلال العلمي الذي بلغوه هذا كان من سنوات هذا المجلس يعني. يعني قد يكون ثلاث سنوات أو يزيد فهذه فتنة الله عز وجل إن هي فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء فأنت وليون فاختر لنا وارحمنا فهو ضلوا ضلوا على علم ضلوا على علم هذا الكلام هذا الكلام في دعوة باطلة أرادوا أن يؤصلوا لها وأن الدعوة السلفية بعد موت الإمام الألباني رحمه الله تعالى خاصة ومن كان معه نحو الإمام النباز والإمام النوثيمي رحمه الله أنها صارت بلا علماء يقودونها وكأنهم أسقطوا حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على حق في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمة من أمة قائمة قائمة أمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله فهذا في إسقاط إسقاط للطائفة وإسقاطوا لولاية العلماء الدين خلفوا هو لي العلمة وكأن الله عز وجل لم دينه بعد موته لي العلمة وكأن الله ترك عباده هملا هكذا لا إن العلماء ورطة الأنبياء ولا يزال الله عز وجل يجدد هذا الدين بعلماءه حتى ياتي الوعد الذي جاء ذكره في عدة نصوص لا برفع الله العلم اذا فضل الله رفع العلم انه يرفعه بقدر العلماء. العلماء فلا يجد الناس الناس عالما لكن هذا الزمن ما بلغناه حتى الآن كانهم يدعون أن بعد دموته ولا لئمة قبض العلم ما في عالم يرجع إليه أو يصح أن يقال إنه يعني يؤتم به يكون إماما يؤتم الناس به كما سمعت من هذه العبارات التي تدل عليه هذا المعنى بوضوح. قال اقول حتى والله ربما معظم الخلافات الموجوده بينهم ربما معظم خلافات في الساحه هي مرتبطه في قضيه من يقول بالدعوه الصوره هي حقيقه انعدميه منجيه ونصوليه والله تعالى ثم تدخل المتكلم الاخر قائلا ليبدا شيء شيء شيخنا ليأذن شيخنا ليأذن شيخنا لبعض المشايخ بكلمة مختصرة إن شاء الله تذكروا أذكروا شيخنا قلتم كلمة قديمة لشيخنا داني في قدومكم قلتم نحن إخوة دانا في بصر ليس لنا رأس شيخنا حقيقة حقيقةً مواقع الحال كما لا يفقى هو في, في هذا البلاد وأيضاً في بعض البلدان مشابه جداً حقيقةً وليس هناك مشرط يجتمع عليهم جميع هم جميعاً ينطوون تحت راية خلصان والسن وحقيقةً هناك خلفات ذلك شيخنا حفظكم الله كما ذكرتم أنتم أعلموا بهذا الأمر ما يخضر المشيط الإسلام إبن تيمير من قوة أهل السنة والجماعة وأما مسائر وأن مسائر لا إذا يكاد يجتمع عليها فهذا شيخنا اختلاف موجود وليس هو فقط صوجود فقط في هذه البلاد بل هو وللأسه للأسف كما أخبرتمونا يعني مذكر مرة أن ما ظهر من قضية الجرح والتعليق بهذه الصورة يعني أفريقاً ما أحواجب شيخنا إلى إعادة أن ننضبط بضوابط الله مستعد ما أحواجب أن ينضبطوا بضوابط بالفعل أن ينضبطوا بضوابط السلف ولو كانوا نضبطوا بضوابط السلف ما قالوا هذا الهراء الذي خرج نتيجة البعد عن الانضباط بأصول السلف يعني لما قرات بعض هذا الكلام على الشيخين فضيرة الشيخ عبيد الجابري حفظ الله تعالى رد حفظ الله تعالى بهذا الرد الذي يبين كهافت هؤلاء وأنهم أبعد ما يكونون عن العلم الصحيح ألقائها الكتاب والسنة نعم فقال حفظه الله هذا الكلام ليس صحيحا منذ وقت والمشايخ والناس مختلفون ولكن الاختلاف في الأصول أي بين ألمة السنة غير موجود لا وجود له هذا الذي يدعي الآن يريد أن يدعي أن هناك اختلافا في الأصول بين من ينتسب إلى دعوة أهل السنة قال الاختلاف في أصول الدين ليس موجودا بين السلفيين ولله الحمد السلفيون مجتمعون العلماء الربانين مجتمعون ولله الحمد ولكن بعض المنتسبين للسلفية تلوث تلوث بسبب مخالطته لمن ليس على المنهج فأصبح يزكي المتلوثين بالبدع وينافح عنهم فنسأل الله العفية والسلامة هذا أمر أمر آخر هذا, هذا الكلام فيه اتهام للمشايخ السلفيين الذين يدعون الناس إلى منهج الحق والاجتماع على أصول الدين وفروعه التي تثبت بالدليل القطعي فيه اتهام لهم بأنه دخلهم خضوض النفس هذا يشبه سبحان الله اتهام اتهام الخوارج قديما لعلي رجلان ومن كان معه من ايمان الصحابة وأن عليا ومن كان معه دخلتهم خضوظ النفس وأنهم فيهم كذا وكذا وأنهم لا محكمون كتاب الله هو هو اتهام الخوارج قديما لأئمة الدين في وقت مم هو اتهام الخوارج حديثا الذين خرجوا عن العلماء لأيمة الدين في زماننا أن هؤلاء العلماء دخلهم حظوظ النفس وأنهم تفرقوا وفرقوا المسلمين وإلى آخر هذه الاتهامات ثم قال الشيخ حفظ الله ماذا تتأمل لهم أنهم دخلوا حظوظ, حظوظ النفس وفي زعمي هذا ممن من تلوث بالقضبية مثل أبي الحسن المقاربي ومحمد بن حسان أنه ليس عندهم فضوظ النفس أنه ليس منحرفين أنه المنحرف هو الذي استبدى به حظ النفس هو من كان يرد على هؤلاء فهذا في الحقيقة كلام ساقط كلام ساقط, ساقط متهافل لا يقوله من يعرف السلفية حق المعرفة هو يعرف حملتها في كل زمان ومكان لا. ولله الحمد مشايخ السلفية الربانيون مشهود لهم بجلالة القدر والصابقة في الفضل والرسوخ في العلم وصبت القدم على المنهج الحقي وهم موجودون ولله الحمد لا. فسألت الشيخ, الشيخ قائلا أحسن الله إليكم كأنه يفهمون هذا الكلام ان المتكلمة أراد من هذا الكلام إسقاط الغلماء بعد موت ابن باز والألباني وابن عثيمي فأجاب حفظه الله تعالى هذا هو لا شك, لا شك هذه نتيجة محصلة متوقعة يعني ما في علماء إلا هؤلاء الثلاثة نحن لا نشك ولا ننفي قيمة هؤلاء أي الذين مات رحمهم الله وفضلهم وكل سلفي عالة عليهم هذا لا يشك فيه لكن ذهاب المنهج السلفي بذهابهم هذا الذي لا نراه هؤلاء منذ أن مات هؤلاء يذنذنون المنهج السلفي ضاع وصار بلا رؤوس بعد موتهم فكانهم قالوا إن الدين قد ذهب وهم قالوا هؤلاء المساكين يجتمعوا في هذه الجلسة كي يبحثوا رمه الرأس ولم يجدوا إلا الحوينين لهم فأعمى يقود عنيان نعم على قدامي يعني فلذلك من كان قوم ضل وسقطوا في هذه الفتن الا من رحم الله نعم طيب الله مستعان طيب اقرا ما قلت وانا بعد ذلك في ساعه كنا نزله برا اقرا لبراء اولا ثم اقرا رد عليه <تصفيق> قال أحد الحاضرين وأقول حتى والله ربما مرضه خلافات في الساعة هي مرتبطة في خضية من يخوض الدعوة الترى هي حقيقة عقبية منهجية أصولية والله وعن أقول راتا على هذا القارئ كما قال لما هو الملي الله لا يقول هذا عاليا أما غير عاليا فجائز أن يقول هذا وأكثر من هذا ألا يغلي هذا الطالب المسكين أن كلامه هذا مناقض مناقضة صريح لأعاديث الطالبة المنصورة والتي منها حديث المغيرة بن شعب عند البطار لا تزال طالبة من أمة الظاهرين حتى يأتيهم أمه الله ومضاهرون <تصفيق> وحديث ثوبان عند مسلم لا تزاب طائفة اسم الكمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذرهم حتى يأتي أمه الله ومكذلك <تصفيق> وحديث معاوية أذن أبي سبيان عند مسلم لا تزاب طائفة اسم الكمة طالبة بأم الله. لا يضرهم من خذرهم أو خذرهم حتى يأتي أم الله يصادرون على ناسا <تصفيق> وهو من المصادر على عزيز مغيرة طاليا باب أم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة سنة ظالرين وهو أهم العزم فالذي ينفذ الدعوة هو العلماء والعبانيون وقد اضطلت سنة الله سبحانه في هذه الأمة أن يطلق العلماء بعضا بعضا فأن هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء في الولاية الدينية العلمية على هذه الأمه وقد خلط الأئمة ابن ابن بارس وذنبان ابن عزيمين رحمه الله تعالى علماء وفاضح صاروا على طريقهم وإليهم انتقل قيادة الدعوة وهم المشايخ صالح من فوزان وعبد المعسن العباد وعبد المعسن العباد وعبد المعسن العباد وعبد العزيز على الشيخ وزيد بن هادي وعبيد الجابري وصالب السعيم وعلي بن ناصر الفقيد وصالب آل الشيخ إلى الله عبدالله الجميع ونبعه فلا يخل زمان زي رقم بالقيام الساحة من فرماء الطائمين بأمريكا يكونون رأسا للطائمة المنصورة والفلقة الناجية ومن سمات هؤلاء العلماء كامت الأحاديث السابقة أنهم الظاهرون طائمون بأمر الله على ما يحبه ويضاقه وأن هناك مفذلين يفذلون عن هؤلاء علماء وما أقال هذا الطائم ومن وافقه على جهنه من الفضول في الجنس ومنهم الكريم إلا من هؤلاء المفذلين وله كما هو معلوم من أحديث أشراط الساعة أن العلم سوف يرفع وأن الجهل سوف يكثر كما في حديث أمس بالصبيحين أن نبي صلى الله عليه وسلم الصالح إن من أشراق الصداعة أن ينفع العلم ويبثى الجهل وفي رواية يكتر الجهل وفي أخرى يظهر الجهل وفي حديث أمس وغيرة بالصبيحين أيضا عن نبي صلى الله عليه وسلم الصالح يقرض العلم ويظهر الجهل والفتنة قال طور حض بيننا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هات هذه نبيه فحرفها كانه يريد صدق وهذا طرق للعلم ان العلم يتم بفضل العلماء قال في حديث عمر الصقان حرج الله بن عمر فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يجعل علما والفتس وفندك وفتس وفندك وفتس وفندك وفتس وفندك قال حج علينا عبدالله بن عمر وسمعه ويقول سمعه ونبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذا الله لا ينزعوا الرلم بعد أن أعطاكم وهم ولكن انتزعوا مكم مع قد العلماء بردهم ويضع ناسم شرحان يستفتون ويفتون في بردهم ويردون ويضرون فعدت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فعدت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم الله عليه, الله عليه, الله عليه عبد الله يمن عم وحج بعض فقالت يا ابن أبي فقالت يا ابن أختي انطلق الى عبد الله فاستثبت لي منهم الذي هدثني عنهم فجئته فسألته تحدثني به كما حدثني فاديت عائشه رفقا بها فعجب وقال والله لقد حفظ عبد الله ما حفظ والله لقد عبد الله بن عمرو خرج البخاري من الضبط في سنده كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه باب في ذم بابي وتكلمت <تصفيق> نعم وبالله عز وجل التوفيق ولنا نزيد من البيان في مجالس القادمة إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه شكرا لأسئلة سريعة